Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa salli Alla Ala Muhammadin nabiyy el Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah ta'ala wa illa bina aayadda. Soddan iya sadeh. Sura tul jathia. Hela aayadda tabani yaafar. Sura tul haqaf. Tersegi hoa Wa ammal ladhina kuwa kafaruo gyalo baih. Yuqaalu allahumu haa lordihi. Afalamta kun muwanei ahayin. Aayatii aayadahaigatutula alaykum kuul وفسكت برتم اد كبرتين او ان اد قادتان اد كتجلتين وكنتم محاضه لقوم قوم مجد وين التبليال واذا قيل ماكي غالاد لوغي يراحدو ان وعد الله الله بلن قادكي سو حق ويهي او هو بلن قاد يقيامتي هو حق وساعه تساعدنا لا ريبا فيها قلت محاتل اهدن ما ندري ما اوقن ما ساعه تساعده حيتاي ان دون ما نذن امم ما لينين إلا ذنن ملؤن وهيء مهمنه وبدلا لهم يجع الله سبحانه دعى سيئاتهم شيء عقاب فيه عمل فلان وحقه وحقه ده جبهه ما شيء أي كانوا إيه هاين به كوجه كجهزاس عذاب كل شيء أول عذاب كل فتى سب كده وقيل وحاله يلا اليوم المنطقة نسأكم عن إدك يعني سيدي وحلا إلّا والسيّه بعدين لن نغماهنا. كمان نسيت مساجدكم وإلّا ودين. لقائ يومكم ما أنتن الله كلن كذا. هذا أتانا. وما اللهكم ما شاهدوها يا ناسنا النار النار توهين. وما لكم إذا مسقنا من الناسدين وحيدين قرجال إذا مسقنا. ذلكم الغاب تاسي بأنكم بسواي أنكم يدكو اتخذتم محاديَّاتين. آيات الله ألا آيدين سوزان وحرب جهسيات كياناتين. وغدرتم محادوكم كديسين. الحياة ولاش الدنيا قدوه وإن السدنون هم بعد ما دين فاليوم ما مانت الله يخرجون اللقب عن معي ذلكم أرين تعسبي أنكم سواء أنكم عندكم اتخذوا محادك يا لتن آيات الله الله أيديسي وجاء واحد وجاء سجى وغردتكم واحد كوكديجي الحياة الدنيا ولاش دو إن ولي السدن هم بأم بأ لايسان فاليوم ما مانت الله يخرجون اللقب ساري معي من دمنا نارها واللهم يستعتبون لقناها اللي جالين طلب معي قولي لي جلين كان اللي نماي استعتابكو حوي روحي ويسوع ولاهم يستعتبونا لجره لي جلين نلبى ماي قولي لي جلي يا لمر الله وعليه هاي لما كي قالا دها قيامة الملكين لترى وها يعمل كان لشيء وعقاب تبا أموقتي وها كدري وها كجيزات ترين أهين عذاب كي Mäka vuhaluuddi himaanta, ja idin ilo vina, maanaa, ja mäkki ilo idin sidi uhalu ilo vina, ja mäkki ilo vina, ja mäkki ilo sidi uhalu ilo vina, ja mäkki ilo vina, ja mäkki ilo vina, ja mäkki ilo vina, ja mäkki ilo vina, a mäkki ilo vina, ja mäkki ilo oo waxan qiimo lahayn ka soo qaaden adduunyadu ma isku hadlaysan way idinku ka dhigso waxad mooddeen inay sida noonaan marka maanta gaalada laga bixin maayo naarta laga raali gelin dalbimaayo war raali gelin keenal la dhimaayo marka waxay ku mootay waxaas waa diidadii quraanka diileene aayadaadii diido marka ay gaaloobeen bada waxa u dhahiray shay waa Oikeuttaa, vapaavuuttaan ja kuten heillä on, mitä he kaivavat, he tekevät heidän kanssaan. Ääni on ku meillä on päivä, ja meillä on kovaa. Meillä on päivä, ja meillä on kovaa. Meillä on päivä, ja meillä on kovaa. Meillä on päivä, ja meillä on kovaa. on päivä, ja meillä on kovaa. Meillä on päivä, ja meillä on kovaa. Meillä on päivä, ja ما شاهدوه يتانو الدجيسانة النار, النار وما لكم إذين مسقنا من ناسيرينا وحدين كرجعنا ملحدين ذلك بسبب أنكم إذنك اتخذتم حادكيلتين آيات الله الل آيده سهزوا وحلقوا جهسات كيلتين أول وعياره حقاد ما إذا مرن وغدتكم حيدكوك هذه الحياة تدني أن قامت وحال دون السدان يادمودي سودتك إنك كجار الله فليوم ما مانته لا يخرجون اللقب حين ماي دتك إلناارك منها نار اللقب حين ماي ولاهم يستعتبونا لون القبسم حين ماي الله أرسل من فلله الحمد إله حق بنوع فلله الله وحاسونا الحمد أمان يشرف رب السماوات رب ورب الأرض أرض رب جدائها رب العالمين ولو الا وحوسغنا داي الكبرياء وهيني يا في السماوات في سمادي والارض لبدوا الاهي سمادي الارض دبا خبير بوكو الكبرياء هو الله العزيز القالب والحكيم حديث القدس به الكبرياء ازاري والعظمه هدائي ومن نازعهما غفكي اولدوده ناسان غلين الله للمهداه marka kibiriyadu inaga xaqeeyna dibba inagu tahay laakiin Allaha ay asbaad ishee kam tahay kibirkayaga leenoma ogola marka Allah wuxuu leeyahay Allah sida xaqiigu cadeeyay ee cid walba waxay mudad ay abal mari ilaha samaa'tan ilaha samaa'san wa rabbis is suu ma ta kana aadamada ay alla kamayda ayu halkan isugu nimuudan isaga caabileen fa li laahi allaahu hawsuuna alhamdu amaan ya maat رب الأرض samada rabbigeeda wa رب العالمين ard الله rabbigeeda rabbi al يويني في السماوات wa laahu allaahu hawsuuna al-kibiraa wa 'adama iyo weyni وهو samawaati samoyinka iyo al-ard lamadaba الحكيم او فلسنه شي ولي مسيودو كحبس ياه عمانوله سوره الاحقاف احقاف بسوره دمغعهيده لينا مغا waxaa lagu bixiyey meeshii riucaad ay degi jireen oo koonfurta yemened ila umana ya ahqaf leeda سوره الاقاف marko sūrat al-Aftarniy من السور المكية بيكميتهاي سورة ذه المقاد أركان أركان الإيمان بأدوجها الله سنا في سالدة يبعثها ماذا وهسي الله بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وحلو لك شيء إنه مننا خانه الله بايقان تزيل الكتاب كتاب كسودجنتيش من الله الله حق سكاه طي عليه العزيز غالب كها الحكيم ألف ما خلق نصف سموات والارض سمادي ارضي ما نان ابورن هو بينهم انت قلده الا بالحق حكمت ير فرموا يوما نان ابورن يو اجي لي مسمى المقعابي الدنيا تدمانش والذين كفروا قالوا بي. معرضون ويكجت العماك يزرون اللي وجد جي غابت اللي الله سبحانه وتعالى وعليه kitabka xagga allu kasoo dhexay waa sax wey devil laah muhammad baa Alhuruful soo dhexay xurufka muqaddasa suradaha lagu bilaaba 29 amasiddat sito ama saddex Qur'an waliba quraanka sharafteysa uso bandhigay allah wuxuu samadii ardooda iyo inta u dhaxaysa ma illa hakban baan ku abuuray xikmadii u jeedo iyo muddo la magacaabo iyo muddooyii umay ku soconaya waqtiga allah ugu talagalay inay dhamaadaan waqtigaas ku galada waxay ku xumaadeen waxay ka jeeteen waxi looga soo digayo ciqaabaha yeeena daneeynin ba oo dagba sala quseen marka cid ka soo wadadaa marta waa sidaas oo kale haday aydu galay ku soo dagtay malihin cid ka soo xaqi diida waa sidaas oo kale way tazilul kitabi kitab kasoodajintii وما بينهما أنت أقولها يسألها بالحق فنم يكما ننابورن هي حكمت هي وأجل المدن مسمَّر مجاوبه أخبر كبابي دونان سماد يعرضه والذين كفوا كفروا قالوا به كي حق يسؤول درون لقد جاءوا عقابتها معرضون ويخجلين أما هذا معرضون ضد ما كت على قد قل واحد كتر أوض شكتابا لي أرأيت بالور الرما ما تدعون واحد عابد يسال مدنين له غير كيا بالكوار الرما حال الدار أروني بالتسيئة ماذا خلقوا أي أبورين من الأرض للك كماذا أم اللهم سوحون سوى الشيرتون لو في السماوات سمدئ إلا وذاكين إيه توني إيه بكتاب كتاب ومن قبل هذا كان كهري هذا كتاب كان كهري وإذن كهي ستان بالله قال أو أثارة خاتراع بالله قال من العلم العلمي إن كنتم أداتيين صادقين وكوهر شيء يوهر دادة أدحقة تنتين واسحري ووحى أدادهين و لكنهاяти أقام <تصفيق> temps وهنا أصحEdu تلك أن الله ي 1080p فقط ، لكن existا لذلك التي تجعله و calculated الذي <تصفيق> يoba و تس 물어�هver أن잡 host و فضنا عندما تعتقل بنا لأن هنا في أعط Nerm وبسعاد لا تتحدث عنه بذلك المخطرة والمص شكرا ahnwidth واivamente الى الفرق و انه واقع معنا ولا يدعوت و و دي liquid و الدليل كي عقل جاه هي الدليل كي السماء واجاه لبدر ودليل عقل على الصوهر دقيم وان ما كانوا ما أرضضناه وحكا أبوه المصلوك يي وحك كليهين بس ما ذي وح كليهين قلوا حاتلا أرأيتهم ما شيء قد تدعو لأدعى أبو ذي الله الغير كأروني بل تسيته ماذا شيء قد خلقوا من الأرض لوك قد هل مثل رات بمن سيدول كك ابو ري فتر كو فيقه ام له مسوحوسون اد كوناد عابدان شرك لو في السماوات سموك اي ال وحكم ماملا اي توني الهك له كو دبا ليدي بكتاب كتاب من قبل هذا كنكوري كتاب كنكوري او تخرا عيسان بلكينا او اثاره امره تراع كان ومن علمنا وحلثات راعو علمي اكينا إن كنتوا بداتي إنسان صادقين كوره وشيءين علم ومن أحد كبا أضلوا كلهم يتبعن إحنا كلامن لهم يتبنين من مندذ يجوع عابد من جول الله إلا من أحد عابد لا يسجيو أن أقبلين الله شقا إلى يوم القيامة أن هو يبي الداهي أو يحك دوني ناسينهم وهم يجون عنده عايم عابد ما قبل حتى هذين ليهن عيسى إيوه علماء صالحين تيه dadka caabid ay kama boorayaan marka hore kama warayaan ciisa waku dhihin doona waxa shafaacada ciisa u tagay leeyahay aniga bixirillaahi baali aabidaay boqta saagu taala waxa ciisa dhihin doona marka allah wuxuu leeyahay cida ka lumid badan waa cida qofka caabuda ila qiyaamaha waxan ajiibaynimba on afkarka ajiibayni wuxuu rabeyna jiine oo agtaagan ducadoodan ay caabidayaan maba ogafa qisayaro waxan xusuusna meel goon gade wada lugu diiqoon la xurmaayo niman dhalinyara ya soo aqmaraay nim beer yar rukse na baydi kale ayu lacag ma haysane wagaal aan ku socnaa awoogeen ay weydiishan lacag hebelow lacag nasi hebelow lacag nasi day wax jawaabi ma jira soomaa kasi di ogaaday inuu wax u tali karay macna ممن أحد يدعو عابدي من دون الله إلا غيرك من أحد عابدي لا يسجِّب له السجَّ أن أجيب إني نوح نسيني أفكر كأجيبني إلى يوم القيامة أنت قيامه لجالجان وكذاله قوم قيامه هدي مركي لجالان ويكسى درنتاي وهم كون العابدانه عنده عايم كون عابد الدوده غافلون وهم نسيينه ما بقى وإذا حشر الناس ده كم مركي الصور شرينا كانوا وحيهم كون العابدي عداء علب يقولون غلهم قوة عابدين وكانوا حين آهين كافرين كودي بعبادةه عبادةه دون وديه نجب النبي عابد وشنبه مبن نقانه وده وإذا تطلع مرك الوجود الأغريان كونوا عاسه عليهم دشوا آياته آياتها يقبيناته عذاب قال الذين كويه لي كفروك قالوا للحق حق وحي كل شيء قد لما جاءهم مركه حق يمد هذا كني سحر سحر ويمبنونه Kuva alla kyllä kaikki lääkärit. Qyamah on merkki, jolla iskujuimme. Kuva on ydin, jossa on kunnon ydin. Eikö jotta anna jne. Meidän lääkäritkin, jotenkaa zllalaa, eikö merkatakseen. Täytyy tehdä, että anna uudet ydin. Annan waxaan allah in cid ka soo caabidan wa sidoo kale way duacadu waxay ka bay tahay ibaadad nabigu xulay adduca oo mu khuul ibaadada duacadu waa bariyada quraanka duuca oo وكانوا كانوا وحيد كافرين يان كافرينك ودي بعبادة العبادة ده ما بنناقله ذه وإذا تطلع مركلوا أغري عليهم قالوا نضط شغله آياتنا آيدها هي مركلوا أغريهم بيناتني يعوا عد قال الذين كويحدي كفروك قالوا لي الحق حقه وحيقدي لما جاءهم مركو حقو جمد هذا كانوا سعيد السعيد ويمبنون عمده قالوا حلي أمر يقولون بلقونوه حبيلاه افتراء محمد بابن أبو سبيه قلوا حتقتلها in if taree tu adam ben aburso fala tam likuna eega mahana nisan la anigumilla shay shay eega mahana nisan maxa igu kallifi mark maradaydan alla wixiga taari kareyn beer aburud maxa igu kallifi huwa alla aalamu wuxuugiya bima tu fiiduna wa had faafinaysan oo dukh galeysan fihi quraanka kafa wa kufilan bihi wa الغفورُ والرحيمُ النحريستَ وحيدها ذين استجاب بينَ بورث بيداه ذين دتبا بري بيداه ذين والساحل بيداه ذين وحول هدا بنا بورث كل يقول كل فينا بنا مرك مئة ليلة يهول غفور رحيم الله فضل قيسه <تصفيق> تذكر قال لي الله سبحانه بندي غيّه ورب الله خاله يليه دينتيهني وعفونا لصهر راع أم يقولون بل يقولون وحبيه رهدل إفتراء محمد ببيان أبوه تبين رهدل طلوا حاد كوت لا إفترائي تهذان أنا كوبيان أبوه صي فلأ ثمل كونه إيه هانم ميسان ليه أني كمن الله إله هذا إذن قال إيجا وحبي إيجا تري هو قال عالمو أجي هاي بما تفرضون فيه واحد دح جليسانو بادله أطفافنا به الله باكفلا شهيدا مخاتئهان بيني وبينك ماني يدين كذل هضوض وهو قال أن الغفور كذافوا يرحمون الحرساء وارتواودي ويدن ما كنت مي mid <متغوني> gooni من oo bidci ah miin كل suuta xagaada in ku cusub oo rasuulimaad ku cusub oo rasuulsho ugu horreeya miyaa waan ma adri anagu mana ogeey ma yifcalo bi wax la igu sameeynaayo walaa bi kum idinka wax la idu sameeyna ma ogeey in aad tabacumaa tabacumaa ن العسومي هي من الرسول الرسول عجى ذمك إلا هو، رسول عسومي أو رسول اللي ماذا أنا كمل عسومي، رسول بدهم بيجوه رأسي، وحلي أنا كوه حلي غفلي وحيدنك على غفالي، ما بكال أجبه، آية ده سوحوه يو مشكل، وكي ده هذه يهود إيو، كوا سمسركين تيو، نك انده وح اللي غصواين بقى نوجين يي نك وح راعينا، مصعب بن عمير gabadh umul ala laydahdo oo reer sareeda markay muhaajiriintu ay magaalada tageen ya muhaajiriintii la qeybsaday ninkaas aan ugu soo hagaagebayti gabadhii oo guriga iyaga joojiyay waan in daacwada makagaa ninki ugu horeey makka ka qaado magaalada gaayay waan ikii ugu horeey markuu oo nabigu nala joogay baydkiisi yaanidi ilaahi waxan ku waxan ku ina tahay lumhad ku qaatayna ilo jannata aniga baan ogeyn aniga idinka wax aad idinku sameeyna ana baan ogeyn marka islaayada suratul fatah mu'minina mu'minatukum walladun min lafha marka ayadan macnaha ugu fiicanay inu leenahay waxa weyn anigu ma ogi anigii idinka wax la igu sameeyle adduunka way aakhiraa wog yahay markii la diray waxa la ugu sameyn doona idinka waxa la ugu sameyn doona waama ogi waya aakhira ma aakhira ugu og yahay waxa lagu sameeyay isaga iyo cida raacda wog yahay nabii muhammad waxa lagu sameeynaa cali salaatu wasalam maxa abu و أهل الجنة و أوليوه مننا مدهكرة من لقد قلوا حاطرة ما كنتم منه بدعا من العصب من الرسول الرسوس حق هذا مركي الله أعوه الرسول بدن باقه الرئيسي وما أدري من أغي ما يفعل به وحل غفالي ولا بكم إذنك وحل غفالي مو أغي أدونك إنتي نشوه آخر نبي قو أغيه وحل غفالي يسجي عدة راعة إن أتبع ما أتبع أنم راعي إلا ما شايم يوحى إلي اللي وحيوه وما أن يقول أن يقول من ميه إلا الذين تجنبه يمبين عضه أن تنساها قلوا حاتلا إن كان قرآنكم من عند الله إلا حق وكفرتم به سجي أو الشهيد أو كمرقاتك عشاهد من مرقات قريب من إسرائيل على مثله السجناء كله السجناء كله كمرقاتك وف امنوا اذنهمي وصبرتم على كبرتين ماعد ما ليسن شان هذا هذه حاله ستت إن الله لا للا يهدي ما القوم قوم الظالمين والظالمين وحال لي بل ورما كسوقادو حدو القران كانو حق الله كايمد ووبا كايمدين اذن لا اديتي مثل بني اسرائيل انه كمرخاتكاي marku culimadu waxay u badanyihiin shaahidu man bani ee taariikhdi si wax u dhantawreed ba sheegaysaa markii reban Israayil ahat dad xeebani Israayil ay ka marxaatay kaayn oo ay dhumaayeen sida Cabdullaahi ibn Salaam kale deeden inaad turmeesana deeden maxay markaasuu nabiga wajigiisii booarkay oo indhihiisii sidii lagu sheegay jiray dabarku xagankan maray wuxuu garatay markaa inuu nabiga la sheegay yahay uuliyar rasuulullah harto waan laki rumeyay lakii yahuudi wa xaasidiinay intayna islaanimadeeda ka warheelin bal waxaan ahaydi markay yimaadeen buu abdullahi sallallahu calayhi wa sallam xajiina muxukaaha markaasayna dawasayidkayaga iyo sayidkayaga ba dhalay markaasuu uu بركان سوري الله بكم قال ما يولد مسلم يولد وانك هذه وعبد الله بن السلام كان مركا على ماذا قارب عليه نك السلام الدين تونا حقتكم مرخاتك عاي مركا وين عيد مدن تهاي مركا مركا تاين تاس كدة بن إسرائيل باك مرخاتك عون لا قريب بن إسرائيل يا قرآن ك النوع عيسى كمرخاتك عاي والنوع عيسى كمرخاتك المعنيات وحوي التوراة القران كن تورايت انو كيالو كي ياي شيغا بل أرأيتم قولو حد كتر ارايتم بل ان كان القرانكم من عند الله الا حق يسد كيمن وكفرتم به ادوك اد كغالودو او شهيدو كمرقاتك من مرقاتو من بني اسرائيل قبل كان رب بني اسرائيل كعذاب مثله نوح عي. كتاب عيسى كتابك عيسى أو فأمنوا ثم يشاهد كاسي والسكبرتم إذا نأت ككبيرة حتى سو ما لين سواحد قاله إن الله ألا لا يهدي مهرونيه القوم قوم أضالمين أضالمين قوم فمركين قلب جود حريه هاي قيد ظلم جي قلم اذا كم اذا حدا يجارو يجارو عليه علم جوجي قال إنه إنك كوعمل فلة ويحول أقوني العلم جذا الله في شيرنا قال لمن أنا قفكي حاجة إذا قال لمن دقات خش سيفه قاله هربوا سيفه قال لما قال لمن دش ما مكش إسلامه ما إسلامه وقال الذين كوي كفروا قالوا بيه للذين كوي حاجة إذا قال لمن دقات خش سيفه قاله هربوا سيفه قال لما قال لمن دش ما وإذا لم يهتدوا قالوا ذو مركين كوهنون به بالقرآن فسيقولون وحيه هذا كني إفكم بين ويجديم نهر ويجهر و بين ويجذت كور السماء قالوا ذو مؤمنين توحيد هذا هذو وحنا حظي هذا الخير يعني ناقم هالرجال وحي شقيان بلال الحبش سلمان الفارس شهيب الرومي خبابلو أرثي الحدة رجاس ولما ذي مركو ورسي بسلا نما ذي قات odad ka noocaas marka ha duqayda waxan xun xunkay adonta noogoma horayeen anaga ka ragnibo badan oo ka fiicano garan lahayn bay yiraahdeen ajeeb waay waqaalaladiin ku yiraahdeen ka faruuga loobay lil ladina mu'minina waxay ku yiraahdeen aamannu mu'minoobay law kaana hadii quraanku khayr ka khayr hadii yahay ma sabaquna noogoma horayeen ilaa quraanka waydu waqti lam هذا كانوا إفكم بين و يقدمونه رجيم ولدوا ما يشل مسألة كثر صارينوا وح وحد بدعدي هذا خير تاعي صحابة أنقذوا رين دين تلوس هذا خير تاعي ومن قبله كتاب كان قراك ورتج وح كتاب موسى موسى كتاب كيسى إماما حالوه جامية ياه كتابه يا والرحمة الرحمة, الرحمة وهذا كان الكتاب مكتوب مصدق في رومينيا وحي كوره يبو رومينيا لسان حلول لغيه عربيه وعربيه محل لوغ إنه دجيه نبيغا لينذير لي انو ادق قرانكو نبيغنا وا لا الذين يو بشاره بشاره للمحسنين كتاب كان وها كتاب كي موسى توريدا افرت كتاب وا توراة ينجيل يا زبور كتاب كان كتاب خاصا كو ري كتاب كان دقهن كيسو وها امامان حكاميه كتاب كلفتي سو رحمت بوها عدي الرعنه كنوا كتاب فميي وخل وها كو ري توراة وها شيغيسي توحيد لا كلا سيفضل اللف تهدي بالنبي وقصة صباحي أوهروني كتاب كالمكة والقصة العربية كا. أو فسيح هذا بدن أو النبي هو يقانه الذي بلغت قومه بالقدر سيوددك أقول شرحه دال مينها هو هو بديه محسنينها هو كتاب كهول كتاب كهول كتبه أراد نبو ختمه واللي هو هذا النص خيوشة شيء كتبه لكن وقت قادم yeyde xaq ahaayno lugu dhaqmay inta kitaabkan jimid diinka la lugu dhaqmay marka diinihii hore wixii kamid ah hadu kitaabkeenu sheego nabigu shago inaga diin bay ino nabigu intuu ka sheego hadu nabigu intuu sheego oo diin noqon may saway waxa kale oo nabigu wuxuu riyi qisoyinkii Marka israayil sheega buu markaa wixii وحبان عد إنه يهين ولا في الدين وحنا والله كلا عدينه ولا لكن لا جود قبل ومن قبله كتاب كان هرت وحها كتاب موسى موسى كتاب كيسى إماما حاله كتاب كاسه قامياه وشرعه قامياه يا والرحمة الرحمة عدي الرعد الرحمة وهاي وهذا كانوا كتاب كتاب مصدق الرومانيين وحنا والله كوه الرئيودم برماني وصفدين أي شيء جيه بنبغوكوسوا لسان حاله لقيه عربياً وعربي. عربية الله قال دجال ينزله إنه ديجو قرآنك. هذا نبي قالوا لكن ضميرك قرآنك كفي عن. لينزله إنه ديجو الذين كونوا ظلميسي وبشرى بشعره يقرآن كل المحسنين. إن الذين كوا قالوا لك ربنا ربك يا الله. وي. ثم استقاموا توسناداً الشرع كوتوسناداً فلا خوف من عليهم تشارض ماها. وهم المستقبل كوي كبرى يعني ماشروا، ولاهم يحزنون من مرجونة يلوحي كي مدن من مرجونة ربنا الله والله إلهنا استقامون محمد الرسول ورسالة دتك أنت يا الله رهم أيه شرعي للسودة جير رسالة هذا أنا محمد الرسول لهم لا إله إلا الله وأعقيديني محمد الرسول وشرعي يقولون إلى wa absa ay qabaan ma jira marka waxaan rabay inay inoo ku dhaqan laa inaga raba oo in dadka kamid noqono wax mustaqbal ku waa iqaabo ka dambeeyso ka baqima leh wixii adduunka أكيد ما دينه أكوى البشر سينه ما كره، في <تصفيق> عن تاعي، في عن أصحاب الجنة الجنة أصحاب صاحب وحليدا، والشيء الملازم كه إلا كالتين باصاحب ليدا، خال الدين في حاليك هواريا، هو السدائي عليه، وعقيدة دوده نبتهاي، دينتي إسلام كانوا كل دغمي، أصحاب الجنة الجنة أصحاب تلوه، خال الدين حاليك هوار layabun anha hewala. malin ba malin ta kadambeysa ka sii xisa badan tahay maxaa sida ay jannada ugu wareeyo jazaan abalmarin tarteed bima shay laga abalmarinayo kaanu ay haa yacmalo kuu amal fala amal koodi ba amal koodu markay jannada ka galaan inay ku wareeray ku barwa qobaad di waxa weeye jannada lagama sheekeyn lil mu'minina fil janna wala ainu far. wa han ilu araj wala udunu samac daguna maqad ولا خذره على قلب بشره، قلب جانا بكموس راعي برواقط، مقع كليه بار لانو شيء جاي نوع الله بعك سبحانه وتعالى قفله بماشاده وتابعه، الله سبحانه وتعالى.